فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَتِ بِنَاءٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُ صُدُوءٌ وَاتَّبَعُوا والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيخ يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوهم وَلَا يَحْزُنَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوُا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اخِيرَتِي وَلَهُ مُعَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ انظروا الله هل شئن وله معذب الي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 ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على حتى يميز الخبيث من الطيب وَمَا كَانَ اللَّهُ ليطلعكم عَلَى الْغَيْبِ ولكن اللَّهَ ம கல்லிபுரிய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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَابِ